أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متتم أو قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت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 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنين 111. وكان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن